وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظًّا لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى <تصفيق> وسيجنبها الاتقى <تصفيق> الذي يؤتي ما له يتزكى <تصفيق> وما لاحد عنده ما إلَّا تُجِزَّ إلَّا بِالتِّقَاءِ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى